ل و س و ع ه النابلسي للعلوم د ل ل ه 「さあここまでのこ موسوعه ن ه م ي ل ي م ا ل ن ا ب ل آ ي ا ت ك و ي ع ل م و م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و ي ك ه م إنك اصلا بها إذا رهيب موسوعه ا ب ن ي ي ا ب ن ي إن ا للعلوم الاسلاميه you、okay. Go.